ك ل هذا السائل من اخواننا من بريطانيا هل يجوز أ ن يهجر المسلم أ خ ا ه أ و ان يهجر المسلم المبتدع و إ ذ ا كانت ج ا ئ ز ة فما هي ضابطها حيث عندنا في بريطانيا يهجر بعض الشباب بعضهم ويرون أ ن هؤلاء هم المبتدعه وليس بدعتهم من ن ا ح ي ة ا ل ع ق ي د ة و إ ن م ا من ن ا ح ي ة الحزب أ و ا ل ج م ا ع ة أ و غير ذلك نعم المبتدع يهجر إ ذ ا ثبت إ ن ه مبتدع إ ذ ا ثبت إ ن ه مبتدع لكن من هو اللي يعرف ا ل ب د ع ة من ا ل س ن ة ما يعرفها إ ل ا العلماء ما يعرف ا ل ب د ع ة من ا ل س ن ة إ ل ا العلماء أ م ا ا ل ط ل ب ة والمبتدئون والمتعالمون فلا يعرفون ا ل ب د ع ة من ا ل س ن ة بل عندهم م ن كل من خالفهم ولم يوافقهم فهو مبتدع ولو كان المخالف على الحق وهذا على الباطل فليس ا ل ع ب ر ة بالمخالفات والحزبيات الجماعات ا ل ع ب ر ة لاتباع الكتاب و ا ل س ن ة أ م ن كان على الكتاب و ا ل س ن ة ف إ ن ه يجب اتباعه والاقتداء به والانضمام إ ل ي ه أ م ا من خالف الكتاب و ا ل س ن ة وعمل بغيرهما فهذا يجب الابتعاد عنه ولكن من الذي يبين هذا إ ل ا أ ه ل العلم أ م ا ان كل واحد يقول لا ل ث ا ن ي أ ن ت مبتدع لا لشيء إ ل ا ل أ ن ه لم يوافقك على كلامك او على فهذا ليس بصحيح إ ذ ا اختلفنا في شيء نرجع إ ل ى اهل العلم الذين يرجعون إ ل ى كتاب الله و س ن ة رسوله و ب ي ل و ن لنا من هو المبتدع من السني ثم بعد ذلك نكون على بصير、نعم.